أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم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 قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجئهم أجمعين إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابين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 فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مكتور مصبحين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 وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِبِينَ فَنَنْتَقِمُ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لِبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ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 كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين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 وهنا كم إذا عشرة ينوس عليه هنا سب سنا تفسيرك القرآن الكريم كار كوي يا كنتن آية ذبوبة كوبن يا هاي آية السغال يا فرتنا من سورة الحجر آية السغال يا سقاشنا من واقعية من سورة النفس كميدا كم سورة الحجر هنا دم بيزا سورة ذا سورة الحجر وسورة النكية كل كوا واحدة كل جد من سولج هذا قضايا توحيد بين قضايا جلس. قال تعالى خذوا حويل النبي خسول الله واحد وشكت إذا دي أدم ماذا إذا أني أنا الله أنا أنا جا الغفور ألا دم يالك دافئ إن أنا هاي هو حد دم بيالك دافئ و أنا جا أنا أنا هاي إنه سنجير أدم أي أدم مع هاي بريا نانو باس في سوره ال عمران وحين قوسمرني وما يغفر الذنوب الا الله او ان لا قدم بلا فاجر كل كا يدانتي بلا معناتاي الا وونو شيغا يا سبحان وحده بلا قوني صقاهن انو شنجرن كل كان دين دم بريا يفكنا الرحيم الله أن حارست بدلًا بالمؤمنين أن حارستنا أشرك حمد إذا أضل بن بعد أن حارست وحدوا درتها وأن عذابي أنيق عذابك يا للعصاة والمجرمين ترك الدنيا لو وين كرا حقنا الديرة عذاب كان عذابه هو عذابك العذاب إنه يهي الأليم الله بدلًا كل خو واحدك يا وعيدك كا سانو كل اللبايد وجدوا صعوتا أي الله بدل بلغوش أي، إسلاف الآية جنات بلغوش أي، ربك الله سريع العقاب، وإنه الغفور الرحيم، ولجدل وحول، أتوم كأنتم نول بين الرجاء والخوف إنوكن ولا ذب، محمد إله ترابا بل، حكقو سن، حدادن عريت أباك قوساته، شقي أهل حدنا ربع قاب في سكام النقل، وأبيكم واحد قوسه سيد عشرة المراشدين أكره سنح جد سني خلق إلى الرحمات إلى أنا أهان قلت أكتب هذا في سنة كبر غدنا نرى صعودا إلا لبلا عسكناته كل جناحين اللي طاي سيمبر كل لب قربو كل ياي فلك هذا قرب الرجاء والخوف في أن يعيد يا لبدي بالجارها كل كمرح متر إبرك من نقطه أفمنه ما قال فلا يمنو مكلي الى القوم الخاسر حداد رحمت يا بك قوس تنوات فما يعنظ من رحمه ربي الا ظنكم تعذابك اي بانك ضل حمدي شنوها غلطك وحيصون اي سامودا مركه اخر مرحله اللي قالوه واتود حرار النقوتي رحمه اللي سبحانه حد يدغك يا أنا عند ظنّي عبدّي بي فليض الماشاء إذا المركي على الدنيا كافرتانا حمّد خجّل هذا هو بذاته إنتا دنوش عينا قلّح الله نبي خسور الله أشيك إبادّي الدعمة إذا يخلّم إياه رعي إضافه هو تشغيف أن يأنيه الله أنا توكيدوي أن إذا الله كليقي أحد كالواركي مجهره إنه الغفور الله لافد بذانه للتائبين تذكى الدنبك كالنغضة إنا نلافذ بطنها الرحيم بالمؤمنين إنتهي رميساء الرعضة إنا نعريس بطنها أشكى الضوء ماذا إذا وأن عذابي عذاب كان سيالك إي أحقدي دياله دي متلق لك هو عذابك العذابين إياه الأليم اللحء بطن ونحمل الكريم أشكى كبقين ونبهم عن ضيف إبراهيم تفضت قصة النبي الله إبراهيم هي أعلك عن كب اللعبة. نبي إبراهيم امام موهل التوحيد وخليل الرحمة كل كأخي شديس يا بيلاذ كارهان إنكوين تابانايا أو حنو تابانايا إن دين تين انت موافق سنتاي إن دين نبي إبراهيم عليه السلام وصدق الله في قوله وما جعل عليكم في الدين من عرد ملتابيكم إبراهيم إنا لقو يري قد كانت لكم إصوة حسنة في إبراهيم إذن إبراهيم نبي سيقارهان هذا وحلون يري ثم أحينا إليك أن التبئ ملة إبراهيم إذن إبراهيم دين تسيئة أن يبايسكم إذا كلها وانتابنا كلها تباعد إبراهيم من أنبارنه لغم مرموه ونبيهم وعقلت رسول الله أدوما إذا أغوارنا عن ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتدي سيقيمي قبضني أغوارنا عن ضيقه حقا مرتدي كرامين تهذا نبي الله إبراهيم أبو ضيفان باللورانجرين kolka martinnin lin kara Ibrahim lamida wa ibrahim lamidallamaarak tariqdu wa ishegeysa ishaqa billaabay igeli yatha kulin marti ishaqa billaabay inegaana shari'a daa martida soo dhaweeynteeda min qadaya iman bay khamita man kana billahi wal yawm al-akhir falyukrim dhayfahu idan qofka martida ku farxa ee soo kisa kakanna kisa قالوا مرتكاً نحيداً وأن نقصان في الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الاخير فليكرم ضيفه ونبيهم أشياء الضومة عن ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتدي في وقوّرهم إذ قرأي دخلوا مرتدة قالاً عليه إبراهيم بيقصوا قالاً فقالوا مارك يسوع قالاً وعيداً سلاماً نسلمكاً سلاماً قالوا كلمة السلام هو تحية إسلامية قديمة إسلامك غير غيرتهاي آدم بيك أصول باللافاتي وحين لك أمده أنك كليهات يوجد يأي ماء مرتدان إبراهيم هو من إسان ملايكوه ملك جبري إيا ميكاي إيا أسرافيل سادح مركا يقول يليهين إلا اللغياتوهن سادح لأنه أكوجيران إبراهيم ترانسيدهان با الله سوماري بشاره إسحاق ياللوغو بشارين هاي لكن وحاله الصعوداء قوم اللوت بالعقاء وحاله يسدون وحاله يقولون وحاله يسدون بيت المقدس بوجوه هذا يربوه يحاله اللوت آبه يحاله ابراهيم بول الله عراق مركي النبي يدو كب الله بطه نبي ابراهيم مبوه ديسا فأمنا له اللوت نوت كليه رميه لقد اخذوا ديباس ليه ساقو المهاجر يوسام يمي خلقه سيد لودنا قولا ده سالودي ري كل كانه والله مرى في شاريه سنان الله لا مرى قولا ده يدخلوا كل <تصفيق> كانه مرتدي غله عليه ابراهيم قرطيشه في فقالوا يراذن سلامي سلامي قال ووحو يري ان منكم قولا دينا المرتدي كيجيلونه كانت اولا النبي إبراهيم xamajees waxa la yiraa fadiiyey marka la dagan yahay xaraad iyo wax runtana haday jiraan oo la wada dago xeer ka badan beelba la yiraa ninka gaarka uu degana jees ama gooya la yiraa idaay marka gooyo uu ama jees wi tarbu kale uu degan yahay kolfa martidu waa ka cabron koorhabeenni meel jeemade أدلى دجنتاي ورها ذي ما يمادين افتينا معي من كل قاميت له من الله صعدان يسوع والثاقبة أي عدن كرامدي اللي قديدي وهو كان هالبقين بدلنا وصلن كل كوفيه ودجينا ولا أنا وياه كل كاسنا ورتي وافصيح وغودي وهو حيدات كان عنده هذا قديدي فنام بيكل ما جنيم قال إبراهيم باجري إن أنا كغير إبراهيم منكم كل ذي نال qonto di wa nu guddiid goor haa reeni ma waati ka sayna miidid naka suratu ay qii maade dalin yaro adu quru hadan ba iyo agi haddana dal خاله وحويري إنه أنك منكم ذلك المرتضاء والجلول وإذن كعب صنعينا صلناك قلبك يسيل لتجيه معه قلوه لا توجل تتكاد نمودي ميهن همان الله ما لا توجلها باقين إنه أنك نبشره ك إبراهيم وعنكوه بشارينينا بغلام بولادة غلام الماضي باهمتها وإنكوه بشارينينا سيدنا او ابو سوتا عليم حليم حليم من قوم بدن بغلام من حليم في من عليم الا كلا فهموي عليم واسع حليم من إسماعيل من كلا جوري عد الغاتي اي يا من كان اسعف وعلمي وعلم بدنا كنت اوه لوو بشاريه وي اصغى بقول جيره أما سغال يسغاشن جيره احنا الارور عينين كل كا ويلكو حق هذا ما ينوي لكم بل نقول بشار البدو إبراهيم قال كب بشارا حسب الظروف والعاده خرنا وما ذري ويل كان لوجو بشارينا وقع قانونه وكون عزابته ماي لكن قدره الله من العزان قال إبراهيم بايري أبشرتموني وويل بعد يقول بشاري زن على أمة صريالكبار يلا تغننا إلا فجبي زين ما وحدنا ها هي اللعنة فكلم هذاي قل قل له هذاي إنت اسمك كأنه هي لعنة وتفيضونه فبما انك ما حاط تبشره يقول بشرين يزور هل إسكنديه قالوا ملاكته أي هذا بشرناك وعن لقوقو بشرين بالحق وحصنا كورك انماه جام كينماه إلى أنا لا صديق إلى أنا وحكوري ماكرب مجرو كل كورك انكو شعرين إسكنديه دل, دل فلا تكن من القانطين هذا الرسول الله تعالى النبي سيد يغيبه وقوصته مسلم يقوص شيئا أرنتم أكي كوغو أدكتاي أي يا رحمد ربنا كوغو داوداي سورة البقرانكو سومرني أم عصبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم البعثة واللرى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه هم تان نصر الله لن يتحدث عنه ويقول لهم ويقولون انه يقولون انه يبوه يسير وكان حقا علينا نصر المؤمن شموه ما نوات ده لي حاله يري فوجيب من قبل الله نصر الله مركي يراده حقا يبالوه جوابي على ان نصر الله يقال مركي بقاهم سيده قوستيوي قالوا وحيراده بشرناك وعنقوب أو يكواي ما ن برك ورعت حي أو من الله كي يمدوي أن لا جاب كينا ماها فلا تكون الذي جمرناه هان من القانطيل قد كقوس الدغدابة حك مدن قانم من قوس شم بيكانه ون يسرع مدبأ أيرجينا يا قصد حين يقول إلهي لي الف الفحجة حداد الها ويقول يا شبق قلغر قد بوقل كاسغر يغفانغل ايغو فحبل الرجال منك لا يتقطع فرجل انكسوغا إلهي لين ان عذبتني ألف حجة فحبل الرجال منك لا يتقطع إبراهيم كازويسغبتي كرتي قد انو كلعي قال إبراهيم هو ومن اداكم يغنض في يغنض يغنطو يغنطو إنتو النبضوا ومن حد أحد واقوما يغنطو قوسنايا من رحمة ربي خبيج اسم عريس ديسة أحد كك قوسنايا واقوما إلا ظالم هو إنكارت كل عدي إله ماي يا رعملي بك قوسة أحد كلو قوسنا مياجرة وسغرت ونبههم أتوما لوشك حضي في إبراهيم نبي إبراهيم مرتديزا حجاد وجوهه إلى قرطاعي دخلوا مرتزق عليه عليه إبراهيم كركيسة فقالوا إلى ذلك نسلمك سلاما إسنا قال سلام في سورة وزارية فقالوا سلاما قال سلام قلت الله هذا الحفار إبراهيم باكا سلام في عن أو فحيوا بأحسن منها أو ردها سلاما مستر. نسلمك سلاما لكن إسكا سلاما ومبتدية خبر بعد جملة اسمية أيهوكو سلاما سلام عليكم قيام ما دعيني وقا يسيد دعيني سلاما أسلمك سلامه كلك فحيو بأحسن منها أو ردها بيكوتي من ملايكة إبعاهم باكسلام في عين كلك وحال الرضا كلك قفك سلامت بالله با. إياك جوابه إنه قدم ببديو وإذا حييتم بتحية فحيو بأحسن منها أو ردها انتي يدعيني أما كبذل والك أقفك السلامة بالله باي السلام عليكم حكوه كيستو كرديني و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ايضا إذ دخلوا ملايك تحديده عليه إبراهيم فقالوا إيرادا سلاما إبراهيم و كسلا قال أولي مركو سلامي كده مرتد لبايوه و أي اوني قال إبراهيم باييري إنه أنك خير منكم يدينك مرتده وانا أعبسنا قلوا عيرادا لا توجه لها أعبسنا مرتدا أننا مرتضا نباشروا هذا إبراهيم وعنكو بشاريني بخلامين ويلين وكونا لنا عليمين أقوم بداية ويلكسنين شيخبا كونا لنا قلوا أعبسنا بشارت الموني مويل بادي وكو على أما سانية مع أما سانية السقوصي تابطيئا من قبل أن wa nakhwutu aykari yaan bakallama lay ma digar u bishaareynay si fabi ma mufuu yahay wa atubashiru kubishaareynaysa qalo malaayiktu aydiri basharnaka ibraahim wa kubishaareynay bil haqqu fuman baqanayniin wa qasugan an kuugu bishaareynay fala taqoon qanitan hanagoon mid qusta min al qanitin aasiyalka na hariis ya ka qusta kamila hanagoon qala ibraahim wuxuu yiri Oman aajatka yagnatu qoosanaya minrahmati rabbihi rabbi kisnariis diisa yaka qoosanaya illa al-dallun tadka al-badi daa waanayna kaala daa ilaha kudra diisa ilaha kudra diisa aqonim ilaha sifatki ilaha yqeemli kaabadhan yaka qoosanaya ilaha aadyaa kaqoosanmae khalafamaa khatmukum waababa alaykolka al-nahdinti waallahya siddhaqalay كلمان هو اللوغو بشاري كلها والتاقتاقين يا أيوالي وقوشي سيحون تايزفالي والذيدي وقاقر تيميل إن لو جهدو سوئو ويدية ماها قال إبراهيم أعويري فما خطبكم حالكي نمعويا إيه أيها المرسلون أخيارتان بلغت دراجي فن أدقاد الله بهين عاوا أني كان هو إدافتتاني دردرتين دنتي نوا معاي قالوا حيرا ده إننا أنك أرسلنا هو النلا دراج إلى قومين هذا يقول أنه لا تريد مجرمين الدنبية وهوك قلت إنه اللي وعد سمين جرين كان يقف قدك وماك هذا يقول أنه يدبر هذا هذا عبد الله بن عباس حطيرنا طوان قف وإلى هذا طبعاً كنا وجمه ومن قبل كانوا يعملون السيئة كل كائنه يسمين جرين أولهم وإسراقا وين جريانه أوردهم ما استورن جري لا جبر كلي سوق فاني قال كان جل لي سوقي ما كان سيد حيوان كلي سوق فاني جري ما شاء الله فريان من بنيكا كله كل خي الحوقة النافقة بتو أرباع تونجيو وحيم على اللجوحاري جري حيوان الدجال يل باد الدبي لباد أركيورانكا كل خي قال القس لي جيري سن لو فابيو قف كان دي سيجي ست طريحه كل كوغو ولا القس لي جيري مرتي عبد الله اركان انت الله فورتو اتي ما نغري في كل كا دج ايد فدارن المجرمين هين الهي يا دوما ربا لا با قال لي ما انت صدر اينا نغ اورسنا وان دال ديري الى قوم طبعا لا ديري مجرمين ذنبيا واوي كل كا لوط ماشي جيري هذا يرويه يهي حقا سورة دولهود نكان سامرين وكلاحظ لي إن فيها اللوطة وفي سورة العنكبوت كل كاسا هو أي لديه إلا آلا لوطين لوط يوحي أولا ليهو الرمية الرعي كنن هلاقين موغين سيد ياليجين نجا أنك لمنجوهم لوط أهل كيسا إيه إنت الرميسي تتبض المجري وابدبادينينا أجمعين لمانتوه هلاق شقكو كل أمراته وفين كان قبته عاسية أيق بين النبي الله له تذكر مدهاي كل كمر كان مالنتي عاوس قيئني هو حذب من تيجليس كان قاربوه دقله وات كيسن وعي لمد دقلني كل كاجاسب هو هقاربوه دقله كل كمالنتي مرتي وتمادو وحيا لي ساعة عاوس يقيقين دوب قيئني أيدب قلين مالنتي نقيقه لارك هذين حبينا ديتا تعبين يا سقي يا ملو ديقنا واملوي ما موكره سدا مالينك وسندبو موقنين مالينكينا وعاد يا دب فينا وعاد يا حبينكي المركب وحايلي قريه انتي قاعدهان غان اي جهده دره هوصلك وشي قلكي جيتك يو لحقاده ميرى لاك ارمى ارسوا ده شي كل كلمه يجي لا شقين جيرتي انت بتبالي سوكم جيرت اردل انت بابا إلا مرياته ناكيسهم قدرنا وعن جانقين إنها إن نكتس فمن الغابرين في العلا هذاك إنه باقي نقاطه إن تصد لا ترى بشارة دي يورجى إنجاز كت على لوج صداعي اختيار تلوده تي مدرك فلما جرت جاء وجمي على لودي نبيلود يدك إذا المرسلو اختياري حاجة بلقة درملا يقتاعي مرك اللود يمد سبي يا كار قال اللوطيبي إنكم الذين كملوا كتاب قوم تلاتين من أن مُنكرون القدرني وهم ملاك كل كأيوب ما نعيان صورة بشر يسوع لا يي كل كواللكرانة إن يندل عذاباهم كل ما بال إن لا يمكن دجيناك وهم كورن مدر عذابك أي كانوا قوم كجهان جيل في عذابك يمترونك وشاكيا من adaba yushaqa bi mana shaki ka qabay shaki ka awu gudambaysha arintii wa soo dhammaatay waxa laga حقيقة qabay xaqiiqadiisi an kula nimid faqaynaaka maadu wa ku nimid bil haqqi wuu suganan kula nimid wa inna annaka lasadiquna fi ma akhbarna barkan ku sheegnay akrun من الليل عوني ما كبر يا بريون سببتوا حوى يا مركو بريو حلاج باب اللو دنا حلاج مركو باللو دنا تكجأ لنا شكد عيسى وحيمغلان مرك وقرأ مايا كل كعوني مكجوره ترو كل كجوره صعد حبينك يا مالينك حبينك أولنا فاضي باليك بقطع من الليل تري كذينا وعيسى سدح دباتهم مالينك جرتا أنا حبينك جير الأولا قرح يا قليل المال نجفت حبين قرحة مجففة ثانية المال نتضايلها ك هذا حبين تضايل المال ثالثا المال انت وحد انتي كولادا جل على جبيونا يا حبين على جبيون ماي كلك حبين الله صولا تليل كليل واكل حمد البصيرة رضي الله عنه يري حمد المدلجون غب صراهم وكفى من تخلف لبضع قردة عود قرص قر قبرنا انتي دور سجان أيقول هذي مادية لاقيم قفب بقالك وبعه والقرع ذو ذكوس ذن إركي يوكلون يوكلون يوكلون سيد يا كور تعيش يا كور نركي يا كور اللي كويه وفلا حمد المدليجونة غبا صراهم وكفام خلف الابضاء يفونع ما هو فلان يعني طفقي ده و كفا الم اللي كدت كاره بقد قبل من الليل هذا كاملا وتردي علا أذارهم كلا شغلا ولا يلتف من الإنسان منكم kum yiriinga atum goofna wa tabi adbaro wayeena dadatay markaa dad adiga ku hoos imaanaaya adwado kumanda dadatay ama amira dadatay ama madahowina dad in inta luuq la gadaalkii wardiil ya ma dadka isku hormariya gadaal ka soco adig aad ogaatay qofka daala qofka tavir إستغي اللغة ذهابها لليها إسكوهر مري كذلك كسوه لا لسهدين لغتها تبكيرتها حلا إيا بابا إيا مشاقها لاعيزة ولا يلتفت يوصل من العسام وإنكم يدينك أحد ينقفنا يوصل كذلك سهدين ومضوطاقة إنتأل هذا حيث تؤمروا ماشي اللي يغرشاموا كلك بيت المقدس يحكا سألون القناة بحر الميد ويماشي بحر الميد وحدودك ta qadam baqta urdu ni saudi ga ayiska qabta meesha waye meesha lababina iyo aqbala akteelu kulka ka baxro kul yashaa maala ay tu magdis ya ibrahim al khaleela lam amdu taqa haythu ma sha tumuruna layyifaray ila wajhi subhana wa qadayna ana al الماهل العلم قيرص الله بدن وحوي أن دابر هؤلاء خوان قوم لوضة نفتكوك أن نفتكو يكون مغلي واجي محرمات كبرنايتي دابر وأخر القو كان أخذن بيا مخطور ولا دابر جينايا كفكار مايو أمرك الله شقي مركز هذه الماعا بعدا بعيشة كوارة ولا دابر جينايا حكبت بعد ما يوم وأنا جور ما جور سال دابر جينايا مصبحين هديوا بريستان حال كونهم مصبحين هديوا بريستان أو نم يجد لك لجروه إيه مصيبة لك هو بريزن قال النبي إبراهيم بايري فما خطبكم هل كنوا معه أيها كوكن المرسلون لصد رجوع قالوا عير ذن إن نجا قصنا ونلا دري إلى, إلى قوم إلى أهل قوم قوم دار جنت أربنا لا دري متل مين أدم إلا على اللوطن. اللوط لوط يدتك سماهنا إننا كما لقته لم نجئهم قبض بادينا هنا لوط يدتك إذا أجمعنا لما أنتوا لوط خافوا لعلي يخافروه ما متن على سامي ما يو إلا مرأتهم بالعنده قامهنا قدرنا أحن جن قينان كتلا جلي إننا نقتا لمن لم من الغابرين تسعى دب كوارا يا أبأي يا كدرنتو فلما قرتي جاء المرسل أي ملايك تعتمد هل اللوطين نباللوطي يددكيس أيه قال النباللوطي إنكم يذنك ملايك تهى قوم تتباتهين من منكرون أن لقرره قالوا عيرا ذنبال إن أبنى قرروا إذا الده فجئناك الرلموني ماذا فنلوك أصدرين جئناك وحن نقولون نمد إدباع عذابك أي كانوا قومك هانجرين في عذابك يمترونك والشكية فاتيناك وعن نقول النميل بالحق الرنعج وإنناك الملائكة الصادقون قول فيما قلنا وحنا نكوش عجينا وعن نفاصلنا فاصلناك قور بأهل كددكا بقدعين قبل من الليل عوان نماذا كاميرا هبين كان نسكيس الدنباء بحث كلا هكو واتبه جدكا دين لقاذنا هذيق اللوذة الراء هدبارهم قداشوه وانتها الله تاكل يوم ولا يلتفين يصنع العسل منكم احد قفذنك مذا يصنع ذال دين وصيبها داعيزة وكل كان مجرم لبعض إن, إن أظن هذا إلي عاطفية ديمكو كمال وإن أترى فقوطع جابر القوم الذين غرموا والحمد لله يغبر عالمين هذا يغبرهم أيها اللي بادباذي ويهيداني اللي دبركو إن أتكو ويرستو كو بقدع من الليل والطبيعة بارهم ولا يلتفر يوسان من العزل منكم إذنك أحد غفن يوسان كذالبين ومضوتك حيث ما جتؤمرون الله إذ فري قرشام وقضينا ألمين إليه الموت ذلك الأمر أمر كان ألمين أهنا أن دابير هؤلاء كوان كأدنبايا مغضوء وعلى جرايا مصبحين يقوى بريسنا يوم وجاه المدينة يستبشرون كل كائناتي بحسي على ما هي بيجري تي، هاي الأجزاء اللي إن قوم الكفر حيا واقوام كان يجاو ناوي عيسى ما يجيري إن المرتين كوسنريان سدوم با او ويني ايه عمورية احوان با حابة احي كلك عقابة احوال عمر بيكوتة اللي كالوميساتي يا وجاء او حييمي اهل المدينة بانت كدادكي كي أي ايه اللوضي يمرتدي يا مرتدي يستبشره ايه او فرحيو الدبالدكي ايه ناكسو لاذا او حييمي باللي ارو ارو حبالا نكو ايجعل ايه حدو عركة ايه ايه ايه ايه إذا بدر هذا النبي لوط باييري إنها أولا مرتدا ندخل أمام أيسان باي في أنهم مرتدا يديه إفلاطوفلاهم هاي عينينهم نوائل في اختياري أتيني أو مرتدا لق عن دافي شرف ينف من نومتال كل كورهاي بادلينا إذا يوم مرتدا وبتقوله واحد أيسان حال الماء ولا تخزون إنها ما عدنت يا مرجنت يا عباس وحا لو قلنا هذلي ما اول سلطانكو وين دوني ما او ان كنيريا لو يمان وحا كو يمانا معييه قالو اي لازم ربي عمل العالم قوم كانو كو يمانو تشير كف الحما رسول الدري انه هنون لي يقول انه يقول لكم ما كنادنا سيدا جاو ديا طريق دينتي قالوا عياده اولما ننهك هو انا نهرك غربي عن العالمين مو كاينو كل حيير سمو او لغوه يماتو اما تلايرتو حرانكو غوجي ديني شي هرت لغوه يمي و او خير دات كان ماشي جوغو و هو ما قلتم ذاتي فاعل قو والذين شيغا يا مقلى يا ذاتي قبلها نقولت اما ذاته هو يقولون انك قد غفرت لك عن هذه النغضه الى هو سبحانه وعز وجل لعمرك نبي محمد امرك شيء وربي كدارنا يا تشريف يا قديم انت او وين محمد امرك ان قد ارتى انهم قوم لو لفي سكرتهم waalid oo da guud ee ayay yaxma huna kuwre gacadaysanay waxa way dad dhintay oo bamir lahayn qadniman lahayn qadniman lahayn diin lahayn iimaan lahayn shahaa ay indamadowaysay oo illa halu ila kuntala karay yaa ween bay doona lahayeen rasuulka allah magri lahayn وأنا بدأوا لما تمرك وعن سمين أيان وأيان تعمروا دعو الدم بيسي السبعة دي لحاق أيوي لعمرك أيان كل أرطي فإنهم قوم اللوط لفي صغرتهم ورارك أي شهو هذا وراريسي أي كغالب لقوطي شهوة بليمي حيوانيوي عن أغلي إيمان من أي يترددون وحاسا قفتي الصيحة قيلو مشرقين حتى يقرع بعصدين يا قيلو هي قرعدي أيها قرقوة كوكو المي وفاجعلنا وحان يلو إبيري عاليها تقمد قرقوة سافرها هستاذا انتالا قرقوة وإلى الهجي أيها ماشي اللقوم مصماري وأمضرنا وحان خاويني عليهم قرقوة حجارة بقع نارة من سجير قال لك يا يا يا إنك أقولك رأويني ما وحيدك ما ذكّبنا إسعادنا جريء يا دع حلو رأويني ما سيّرنا إنت ولا يسوق دراي قيل هذا إيه ده بجدينا إيه رأوينا إنتوا ممكنون لكي بارسل لكواي سبده لكواي قالوا قيل لي إنت يا ده يكون فلان قواد مه قاي يا دع حناره لقو شوي لا يحمر كل شيء يا افغان سو بي لوغو مسمار شدخدا ليسو در اي دبدره دو على يكون كان بان واحد لاركي يو الله مقلي مدناي وامرنا وا خاويني عليهم من نار من سجيلي دوبل لكري الى يريدنا في ذلك ارنكس لغو سميه قومه غديسا وخا كوسغن لاياتن تساليا الووي شنو الى بعد بعدك في عن من بعد أيالكوتسي أو ذيلها لكتوسي الميزة يرى مديزا المتواصلين تذكر حركاية أو على ما يصنعها عبر قادناها حركة قدرة أبي أيا لكتوسي وإنها تجمل أصغام مولدة لبابيئي لبشيرين تدرك على مقيم النبي أو قرجمع السفران ويكبح عن حجاز أو شام عدن يبي ما إلى الآن واسدي هدى دولك أستكتذ وأتكارنا إيزا وأتكارك عيد إلا بطولي أزمد دعي لك قضي ونعيد عالي آهين وأتكارك لك حياء واهوين وعنان أحكابيالي أنصيدا لك حياء لك حانف الله مدعو بهذا وأتكاره لك إنه ساطفي ولي أرن في بنان كيتان إن في ذلك أرن تأكد هذا وحاكو سبا لآيات تساليال للمتواصمين على مايسانا إيا وإنها قراء قوم بسبيل جدا لكتال مقيم انك ان في ذلك انت قد يدعو حق السرع لعية تصيد حقه بل لا تصيد للمؤمنين انت حق الرومي سيد تفتد وحالة ابن النبي الله سعي ايا قلد الله ديري خير مديا وإلى مديان خام شعيبا ايا وين كان اصحاب لك كل فالك اين اسكوئيك ايه يا ديري. هي أي كوان ديري. إن إيكال الله قوليهين لماذوا بق وفاصرين تواقفان كي إيساك أنت الله ترى أي أمرك قولته للبابئيين أي أكوة الضمان الله ترى وإن كان هو أحاذي إنت هو من الثقيلة إنه أرنك وعو كان أصحابه لأيكا هوت كوهي دقنا أيكا دواهو مالحيلي دقنايين هوت كدسي دقنا لظالمين كوه لو ان تصغمنا وارجو منهم اصحاب ليكي وانهما اصحاب ليكي قوم لو رب امام وذيك يالين وذا صومين عد قل إجاز تتجاج اشا ماذا وشلون يهن لبدوده فركا لبديفه واشلومر كل كاونددي وعداي حد يقول افراقه هذا نايو فجاءوا حي أهل المدينة بلد كددكي بقنا يستبشرون يا باب فرحاية قال النبي اللوت بايري إن هؤلاء قد قد كفر عيسانيكو قمام عيسان يدعو ماها لما قمتين ضعيفي أني قال رسول كنا مرتدي ديو فلا تفضحون حي عابيننا واتقول الله إلا كباقة واحد ربطاني وحف عن ما ولا تخزون أنه يمرجنين قالوا عيرا هولم ننهك هو أن ننكاربين عن العالمين أو كأني كل حرية أما ذلك لا عريضه فتنورك على ربنا حاله وعيري حاول أيك وكن بنتي كبداها يقوى إن كنت مددتين فأين وحندين شجعيو تسمين علي جرس هذا لعمرك أديك محمد أمري هذا أيامك دارتوا إنهم قوم اللط لفي سكرتهم ورتك إشهوا الجهور يريسي جديدس كل أبلاءنا يانو كوريج عديسنا فأخذتهم وعقفتهم أصيحتوا قيلوا مشرقين إذا كانوا قرع بعصتهم فجعلنا وعنيلنا عليهم مقالة كورك هذا سافرها هوسط هذا ومضرنا وعن عليهم كورك هذا حجارة بقى من سجيل وضع النار الوكرية إن في ذلك أرند الله يدين ساقي وإذا كانوا وعن كسبنا لآيات تساليه الواوي للمتواصمين إن على من سناه يقوسون تعيق فرقا ناية وإنها تقدمي قومه لا بسبيل إن جدكوا مقيم من نجي أو ما شروك أي إن في ذلك أنت الله يدين شاكي قد هذا وحقوسرا لا يتنصت للمؤمنين أنت حق رميسي وإن كان هو هذا أصعبوا ليك هل كمبي دعنا الله تري النبي الله يسوع أما النبي خلا الله Sovan olbeiduken balla yri lavali mina kuva garderen fantadamna va erguden minhum kujuota tegna va inn huma ashabuleika iya qura qomulu labi imamin wadu fatad imamu halaku binaia kirdad qadib hartalun vuksi mukinaia ila mashiu kuda manaia utaro kolka imam kuatari labi imamin wadi ku surihi adu ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين كوك وقراذي صردا اللهم عاف يصعب الحجري يجونا غير ثمن نبي الله صالح باللودري يجنا رنتهبي أي الله ثباناله قال تعالى خذوا حجر ولا كذوا حارنا كذبوا إنه بيني تقوى يا مجنعس قراذا غير ثمنه كوالدي الحجري أدري جرتاي بيني وحا الله هو النبي الله صالح نشان ان الرسول بذنبانيين أيها اللعجة يوال الجمحيي المرسلين بذنبانيين وحا ما شاء قعد نبي ياسوه اسكومين قالوا الرسوله الله اضره رميسة رسوسه بذنبان رميين قالوا البيانيسان كد قطعوا البيانيين معاكه الرسوسة ملك لها الله قدرى حقها اسكوم نبدأ بها الله جدًل حق اصحاب الحجي. أياتنا وآل الجمعية هل نلاصق بهي أيات ايه ايه الله شايعي لكن هالكامل وآل الجمعية آيات بدل معجزات فرب بدل إن لا سيال الله شايعي كل خاشع نفسه هذا أيها الوحيد سو جرتاي أنت أصوب معجزة أول حسن يلا حديث دلاني سيد رح على لي كل كله حاجة قيل هي كان عصاي لكن هي آية المانع فرتكو تاقي. سو جيران أيه، eso فولان أيه، eso عباد يواجهننا لي، طلقة إنه لقى حل دلو، وما مجوز، حشو مركي لنا لي، مركي بيدنا غرب على بي إلى شيء، ومواصفات عدن لقى تلمان تين حل قابن، أو مذو، أو قامل، بيت المامن يدي بوس بعضي، وعدن أرينا ذيابك لكمل pienä edut artoilla märikin, että kyllägät babi, kertsa muut pienä äbbänöllän kyllägät baanakäligi, helga dia ma, muodissa kello, märiintä yksittäin, mäsi ijuan oireilla, aikaa, aikaa, aikaa, aikaa, aikaa, kolka aikaa, aikaa, aikaa, aikaa, aikaa, aikaa, aikaa, aikaa, aikaa, aikaa, aikaa, إذن وحى آياتنا لولا لأيها إنو لقاح للي أوي مركيبا لشي أوي بيه لما يسي أوي عانا إيدان كبازا لشي أفرا يدو آياتنا كل هو معجزات فربلا أي هشي كاركين إنه كو إبراقاتان حدوية فكانوا وحير نغضين غير ثمود عنها هشي إي آياتك بدنا أي كاركين معرضينك هو كا ما أين رمين ما راحين كما وعدهم وعددفلين وكانوا هي اان جيرين ينحتون كو وقرطه من الجبال بورها طيوتنا قال لك قرن جيرين او اجاز ذا عدو كو تقانا مرنا واكلوا شاي مرنا وقوند كل جباشه واوي كنتي برحه قران قلت لاليه اقرف لكل من كانوا اقل كسنديان ايي mark أي ay قبوغ يمادو ان جيرين قررفيض كل كل كان يمدنا توق حجر يسول حد يجري اذا انكل خاصه جيباش تاي ايكو كورنتي رنا ميني تيغو كنبت قاليا في نو دقيق كوشادو مو ايغونا فاخذتهم عاقبتي اصيحه قيله مسبي هي روا باريس تي فما اغنى محمد ترين انهم حقوده ما عيدت يا السموات عراليال والأرض دوليال وما بينهما أقول هيا عراليالك هي دوليالك إلا بالحق إلا يعبدان وأبوري هذه عباد اللذيذ أنو أبادينا يوم لونا مجرى يا عرنا مجرى يا دننا مجرى يا والله أبادينا يا إذا ما الخير كما تقول إلا بالحق إلا يعبدوا لا يقصروا لا يحسون لا يوشفرو أيان وأبوري فإن ساعة ساعة قيامنا لاتية من إمان يسوي فاصفح سورة دوامكي إذا ملمها كلها تلقادي يدقنان أي رسولك رقص الأمر فاصفحة جيسة رسول صوبانه السفحة جيسة الجميلة ونقز وإن ربك أبيك ربك أنا هو ربك الخلا اللوحي أودونه وأبورد بنونه العليم أطوام بادن ولا قال أتينا كسب عميل مزاي كل كحديد إيمانك كوجري يا هم قال كأجل قا قال هذا وحق أنت إذا كوجري بدونك أيوان قال كأجل أي وي هيدا ويا أنا أنا تيمومني أنت وأنا اللو أنا أنت إلى إني وحاستن حمودي ولقد قد وحذلاه النزول <سؤال> بين الهي العيادة إن تلبأ بالانته من أصعبهم أنقلت أجل ليس كأن أنت ولا قد آتيناك إن الرسول أبوك سيني صعبا تدوب العيادة من المثنى صورة اللبلابن تافاتعديه في كل غرفة أي إلى اللبلابن كا كل كا تدوب العيادة ايام كسيناي حدي دا بس ما لا دارو وايش كتودوا حدي بس ما لا لا غرهبنا وا تودوا ايا داود الذين عمت عليهم ايض بينكم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايض بينكم فعليك لا تغديري تودوا يا رب او لا في كل رق لوغريو مرجع الرسول كن جير عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يغرا بفاتحة الكتاب حتى هذا الفاتحة أغرى من سلالك ومجد وحا مركز مختلف فيه بين الفقهاء مركز سلالة تكان يكسو قارت الركون أوتي عدوائي جلتا وحانا يقحم بارا إمامك يصولك إنه كي لا سلالة لما الله نرى بفاتحة الكتاب حق فكعد مقعي بسنطو انت سلالة أجرب وتكانيسا فكعدوا كاملنا كذالت ككالي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فما أدريت أن تعتهلاشين وسجعتين فسلتو كذا وما فاتكم فيعملكم الإمام ميا وما فاتكم فاتمهم ما قولك الرسول رسول وحصقعتين لتو كذا وحين دافين هذا دا ما يستمر طيب ثلاثة أركان إلى هذا هاي أقوالي أفعل به كقوم أنت إمامك السديو دم حمباري كرا خروقنا اعتدارك محباري كرا فاطوله حمباري كرا حقلكه هو محا وهو كلا قادم أركان الصلاة كي تشمطكم أيها حمباري كرا تسلم تصلب من نقصه إمامك أكا حمباري مسك الجوزاني وإذاد بدنيه أذن لجاره با إمام لقمر إمامك كودا يجوا فما أدريكتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ما كانوا يكلفين إنتو قرتي أجري بلا لا حاسة مقيب سنتو ما شو ولا قلتي لا كواح نكسيني سبع أنطوا دواء يدو من المثاني فتح هذا الحجر بل الله فانته حك هذا هوري صورت بالقطرة يدو س تصنع في كل ركع بل الله فلا وياه سلّم النقطة فل النقطة سلاذ لا تكذوا ان فاصخا لو قدر ما ييرتو اما حق عدن نقوتو اما سلاذ كودن نقوتو حق اذن فاتع على ما ترسلن حق اذن فاتع كجيرين ما ترسلنا والقران بان كسيني العظيمه ولي يغبطنا ثلاثه مدنا حتى اينيك اللفظ وحكا في أنباء اللقسيين تتضعوا في أنباء ونبقى أنت هذا اللقلية ولا تحزن هنا مركين عليهم يبقى الكوبوهيان إياهم هذا هكا مركين أما والله الله سوها نورنا يا أما هو الله عقا يا وفيد جناعك طبع هذا سهل للمؤمنين إنتك الروميسينا طبع أدمع أن كل اللقوم ولقد وحدف كذبئين وبينيين أصحاب الحجر وهذه الحجر أكوه دائنا ريارة المرسلين فسوس اللو ديري وقامدها نبي الله صالح أيبانية واتيناهم وأن نسيني آياتنا مجزادان كو قنعينين ويحصاده وحشي يسي بي غريب قايدة يوتيميدا وفا كانوا واعين نغذين عنها آيات مغردينك وكجيتسد وكانوا واعين نغذين ينهتونك كو وقورت من الجبال بورا ويوتان أقال آمينينا ياغو حلاك النبات فأخذتهم وحاقباتي أصيحتوا قيلة مصبعين هي غواب بريستين يأتي بإلكوا قيلية فالقاسي بابين فما أغنى وحمطرين عنهم غيرت مضحقوها ما وحي وحمطرين أي كانون نغضان يكسبون قوة قلب صدى وحيشة قيستين يهمتها وحمطرين وما خلقنا ما أن نؤمن السماوات إراليال والأرض بولاليال وما بينهما إنت أول عيسى إلا بالحق الذي عابده والأقونسه والأقونسه والأقونسه والأقونسه والأقونسه أيهم بانوا أبو راي هذه اللوائنا لأن ما يوه وإن ساعة ساعة قيامه لآتيهة مت وقتك هذه إمام دونته فسمعك الجيدسه رسول شرف له أصبع الجيدسه الجميله ونكسه حيث عميم إن ربك هذه الربكه هو الربكه الخلا اللو يحبه دونه وأبو ريد بدنه أو أقول ما أنا يمله قدوه حوالبكوما بونيء أيوليه العليمه الله قوم بلن أو موجي إن لا رجل ولا قدو حربه حتى ناك إن نقصيني سأنتظوا أيضا من المثني حتى الله لا بلان تكمله والقرآن بين نقصيني العظيمه وين أو أنتي كلا أما يذابا يتمدنه تاجي أي نيك اللب هذا يندد إلى ما هو تاجي ما تعلن أنو راهيني بهم ماذا أزواجنا خي منهم كاردا كملا خو كربا كارنا كاجنة دي ولا تحزنهم رجول عليهم كركولا بقفل جناحك بين عاجر راعي تبع هذا فضيدي للمؤمنين إنت عاجر رميسي وقول إني أنا النذير المبين وقولوا حاتر هذا رسول الله وشجمنه ماذا هذا هنيجوا وحنا ما حسابوا وحنا ما عذابوا حانم جننايو اني انيغا انا انيغا رسول كا ان نذير خسول حمها كدغاناي او كفرغا يي معصياده يي نتيجاده لوو غاري دونو او ار ال بي عادا ايي امبان دين كدغايا القالموبين تيجي ديش ودا او حان محققه كلام الله محققه وحان دين كدغاين sannada anidinshe ga yowaru neartu na waru keri dunowaru basiga na waru waan sheegaayo dhan qur'adonshe ka kujiriw kama sibi aya needin ku digayna anzalna aladab uta ala wada aya wada laarkama dhaxadeeda nuqdatu laga sannig lugu baara dadka waxa la baaraaya wax kalama waxa in nabi galay da'wada iyo risaalada maqlay xabaan nabi galay oo iimaada diin iyo iiman doona iyo ayalla ma joodina ay la tuma وَيَغْنَى النَّفْسُ تَوْزًا فِي الدَّارِ سَدَى قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّنَ أَنَّهُ آلُو إِلَيْمِرَ كُلَّ كَامَا وَيْشُ دَارْسِنْ جِيرَ حَمَا وَيْشْ غَيْبِنْ جِيرَ أَمَا قُرْآنَ كَيْ غَيْبِنْ جِيرَن قَارِ بَيْنِي يَنِي قَارِ فُهْمَيَانْ أَمَا وَحْيَالَة كَلَ فِي قُرْآنَ گُشَايْ القرآن, القرآن كي شعرين الكشايا. الكشايا. كأن الكشايا. ميان. ميان. قرآن كيف يعلينا كفلا شعرنا الكشاعان شعر كوشيغان كانوا كشاعان قرب ميان قربنيان كفلا يقرآن كيف عندي عن سوا ربكا هذا من محمد الربيكا أيان كنارتي هل نسألناهم ويدينا مختصمين تاجمعين سيدين عما كيف نحكي ويدينا أي كانوا في الدنيا الدنيا نقولها دك نكوها نجري يعملونك وصمة يا نويديني نو. أفسد دم بالوقا غيري بما وحي ثمروا الغفران. تعوذ من رحمة الله تعالى ودونك يهارج خاص باللواجع إلى أيادك سودرك ت أيادك أول كيسو دكتاي لا جاهدي و الله لا جهرى خربالوقا قفك الدجى يا هوس لو شايفي لكن مركان دم جاء الله إشتغى فاسدع نمبر بما حق تمر لوفرى و حال كجهسو عن المشركين كوا إلهي يا وحو انك وحوا جنايا كجهسو ان نغيبا اياك فيناك رسول الله كاك فيني المستهزئين كوا كوجس جساي فاجري من قرهان عدش بن وائل كوان مستهزئين كو كو قران كتل ما يو دد وليد بن المغيرة تكوى عصب لواء يلا با اديه بن قيس فصدع أسود بن عبد يغوص أفرتت ضدك النذره شركارك هو فيصل جليل اكو جاه سيجليل قمدا أفرك الم بفقاره اون لرغل ما قال أي ودان تسخن بو بختي إن أنك يا با أكف عينك كغ فيلان المستاذين كو اكو جاه جاهه وليد بن المغيرة يا عاص ابن الوائي عدي بن الغيس أسود بن عدي يغوث كوانا كاقفلون هالذين مستهزئين يجعلون إيلاي مع الله أبوين لجريدي إله المعبود آخر فسوف دبضن به أي أي يعلمون أنه ماذا كل هذا وأغاندونا الدنيا دعون دا يأوربور يأفاهم أي كل عواء آخرنا أدب أبدا سقايا ولقد وحضبا نعلم ان الابدان أن يغنى انك هليق صوبنها ضيق ان اليومي صدرك حبطك بما كي سببتي اي يقولون قالوا كو هذ لايا الله لو كفايا اديكي باللو كفايا قرانك باللو كفايا هذا الحمر ان قالع شوني ان الادقم دقاغو خوياي ما اغنحي دو الله شي غيرك مرخي المجرمين يا اسيال غورته كو قال غليان دوا دعاوه الله يا فصبح بحمد ربك تصبح هي تحميد هي الصلاة عبادة لك الله وحيوك بابايا لكن هذا هو هذا ليس كل أمرك أدون كل يكوت ماته وقتا دوا وصدق الله في قوله ألا بدك الله تطمئن القلوب لا بي إلي دكتو هبنكي هادات قرأوه هردفك كمحوه وصواة هادسكوه وردي هذا لبرك عدوتك تقرانك آخر أعزب بابايا فصبيعتس فيجز بحمد ربك خبجا مهدي أدي وأقدر أيه وكم من ساجدين سلاط الحاجدين خذينا أقوى دايسة دمرك الله دايلك دا نبرك عدو سلاط الحاجات وكني فريق هذي واق فالجو مرجية فالجو حماية ماذا مرتاد ويداي نبرك عدو سلاط الحاجات وك تصبيعت عميد أقرب يلا باكل بالداين عليه وانا كان ريبايه ادوغا فصبح تصبح صهمتكو بحمد ربك خدي كان هديجه تعميد تعنيده تصبح تصبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكون عاده من الساجدين انت تكون ايته كميدناكو وعبد ربك خدي كان حتى ياتيك اله كغيما اليقين غيري واعذرت عبادته gorma ya dani adam ka ay ka cornqo naysa kulku dhinto laakiin inta jismiga iyo naftii aqliga jooga hubaal diimaadiga iyo aqliga adduu mukallaf Laki, inta aqliga joogo qabxi wa mukallaf kulka ma karto kaarto in qofki mu yahay mukallaf na yahay u hiyaad aaniga salaad leeyga marrabo hatta kora inta aad leentay gaar difka soo حتى يأتيك اليقين قلت أنه محمد ما تكره عن طريق لقد قلت أنه أعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو الموت قال يري يقين تقير مها اوى درجة لك عارو هنا يتهي يقينة موت في سورة المداثر وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين لماذا؟ محمد كموت يقين له مقعابي وحقه والله يشكر رعسنا يا مسلمي قال موت باجيرة وحلا بعيا والله ماكو إلهي وإنا يوحد كل اسمه مر رعسنا نبي الله يشكر مر رعسنا جميع النار لا يشكر مر رعسنا آخر الله يشكر مر رعسنا لكن مودي أتذكر خير والباب بسطوا هيا خوسموت كوا أقول إذا واحد أو يا الله الله يشكر رعسنا يا ملك موت باجيرة إسرائيل يقيل لهير مرلا بعده حي يقيل لهير انت الناس هاي خواد كيف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 الذين مختصمين جعلوا القرآن كيالي الذين كفاء الله كفاء الله فهو ربك أذيك ربك أذيك لن نسألنهم وهو أيدينا أجمعين دمانتظ أما كيف هكو أيدينا أي كانوا هانجرين يعملون كواسماية في الدنيا فسد بندك وعدك قغير بما حق تؤمر له فريشيك فمن شعف اليوم ومن شعف اليكفر بيك كغير فصد حدا او نجهد بما وها تامر لو غفري و حال ان كوا إلى شريك يالي كجه سو وحال لوداكين ان ان نغيبا ا كفايناكا رسول الله كاكفاينا المشتازين كوجي كفودو كوغو هيا او كوجي هي زيزا يكو حقرايا انا كل كا صاحب الحق قفروشا غايا إنه دغو جل قيامها حني يا إننا كفائناك نبي محمد با إباكو يري إننا أنك إبا نبي الله كافنا إن المستاذيين كوا كقوجيا الذين المستاذيين يجعلون يلايين مع الله إباوين اللجرد إله المعبود آخرى فسوف جبداً به أي علمون هل يبطوض أغاندون قالك وحدث معلم ان ادغنا انك عليك الرسولك تليق ان الاليوم صدرك حبك يا الله بتاه ايري او عيل يا ارو ان قد درت واوكاي فيما في سبب كي يقولون قال لك إلهي الايان الله وانه الرسول قال لوغف قرانك لوغف مؤمنينتي لوغف كل خوحا صلم والله صله يا فصب تصويرش بحمد ربك حبك ان قدو قدرايا وسبحان الله وبالعندي سبحان الله العظيم وكن وحداته من الساجدين انت تكاتك من دغو حداب دياتك صلاه الحاجه انتكو الى ان دمت هذا وبندي وحب ربك الله قومي واحد عابده حتى يأتيك الهك غيما دو اليقين والموت والله اعلم